إن الله مع الصابرين. والزم طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع احوالكم ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم واصبروا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 فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى لأن الله قد أمر بطاعة رسوله وجاء النهي عن الاختلاف قال ولا تنازعوا فتفشلوا لأن الشقاق يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة ولا تنازعوا فتفشلوا اذا المنازعه نتيجتها الفشل وتذهب ريحكم يذهب قوتكم واصبروا ان الله مع الصابرين جاء الأمر بالصبر على جميع الامور ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءاه للناس ويصدون عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه والله بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها إذا الإنسان لا يتشبه بأفعال الكفار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 وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب وذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين اعمالهم فشجعهم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 أخذ أمر الله تعالى فإن الله ينصره ويسخر له الأسباب التي تنصره إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم واذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العد وكثرة عدد أعدائهم وقوة اعتادهم ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخل له مهما كان ضعفه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 والمؤمن أيها الاخوه من كل شيء يأخذ عبرة فهؤلاء بسبب المعاصي قد حصل لهم ما حصل فالمؤمن يحذر المعاصي جميعها فكذورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات المحرمة يمنع صفاء القلب ويمنع جلائه وحين ذاك يمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه ولذلك هذا الوقت ينبغي على الإنسان أن يحفظ فيه أنفاسه السنة شجرة والشهور فروعها والأيام اغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة ومن كانت أنفاسه في بعصيه فثمرته حنضل وانما يكون الجداد الكامل يؤمن معه فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها فينبغي على الإنسان أن يحفظ أنفاسه وأن يراقب أعماله وأن يحذر أن يضيع وقته في شيء مما حرم الله وربنا لما ذكر هذه الايه الكريمه قال بعدها مبينا على سنته في من سبق ونحن نعلم أن سنته متجددة قال كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وليس هذا العذاب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 ولا يغلب شديد العقاب لمن عصى من فوائد الايات البطر مرض خطير البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الانسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب وللصبر منفعة منفعه وهي اعانه الله لمن صبر انتثال لأمره وهذا مشاهد في تصرفات الحياة التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة وإندار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوه والنصر والدولة الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام نسأل الله تعالى أن يقوي إيماننا وأن يجعلنا واياكم على خير وأن يبارك الله تعالى لنا ولكم في شهر رمضان وأن يجعله خير شهر مر على أمة الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته